بلغناتٌ اللّي ينقلب الرسول والمؤمن إلى أهليهم أبدوا وزين ذلك في قلوبكم وزين ذلك في قلوبكم وظناتٌ ظن السوء وكلتم قوما بورا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 وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقُوا مِنَ الْغَادِيَةِ نَغْلِبُكُمْ فَتَأْخُذُوهَا فَذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ قُلْ